الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهجئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مِنَ الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ سِبْرَ رُوحٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا أنا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 وحين تسرحون